عسى ربّه إن طلقكن أي يبدله أزواج خير منكن أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قولا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 املون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا توبوا إلى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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا